يحلمون يحلمون اللي فيك يفكرون ياخذونك انسى مني والله لو يتجننون ياخذوا قلبك مكاني أو ينسونك حناني قل لهم هذي أماني ولا هم ما يقدرون Ja, jeg er månd, jeg er månd,